وَسَاءَتْ نصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما 118. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديدين تقاتلونهم أو يسلمون تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرًا حسنًا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابًا أليمًا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 سُنَّة اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَا تَدِدْ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَى أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكْتَمٍ بَعْدَ أَنْ أَوْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركع سددين يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا مِنَ الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار